من الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله والرسول وَالْتَقُولَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِي وَاتَكُمْ فَوْقَ صَوتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَعَلُهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِبَاءٍ بَعْطَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَغْصَرُونَ لله أولائك أولائك الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه Să vă mulțumesc pentru vizionare love wallahu afurui ya ayyu amanu على ما طالتم نائمين أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمن ولكن الله عبب إليكم الإيمان وزينه وزينه والله ولي من حكي ولم فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن لا الله احم باب الىكم الا من في قلوبكم والله عليم حكيم فضلا من الله وليامه فضلاً من الله وعنامه أولئك هم الراجدون فضلاً من الله وعنامه والله عليم حكيم أدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لَا تُنْقِضُوا عَهْدَ اللَّهِ بَعْدَ تَأْكِيدِهِ وَقَدْ إِنَّ اللَّهَ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أص... وَتَكُنْ فَوْقَ كُلِّ نَبِيٍّ عَلَى تَيُّهُ لَوْ فِي الْقَوْلِ كَذَا ولا تجعروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولاد إن الذين ينادونك أنا غير لهم، والله غفور رحيم. <رئيس> يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتكم بنا وإن فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهارة فتصبحوا على ما فاتمنا وَأَلْمُ أَنَّ فِي كُم مَسُولَةً لَوْ يُطِيقُمْ فِي كَثِيرٍ الأمر لا نتتم ولكن الله حبب فإليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم O info i făta Min فَإِنْ فَأَدْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ غُمَابِ الْعَدْنِ Oh, boy. 雨 o آمَنُوا لَا Ya ay yuh El treats Wa la <laughs> ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بإسال اسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الوان إن بعضا ولا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره طموح، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. YA AN YAGHAN NASU INNA رُومًا كُمَّنْ دَعَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قالت الأعراب آمانا قل لم ولكن قلوا أسلمنا وَإِن تُطِيعُوا هم لم يُطابو وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفْوَاتِهِمْ فِي سَبِيلِ الله قُلْ أَتْعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَأْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّ عَلَيْكَ عَن أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيْكُ إِلَّا بل الله يمن عليكم أن هذا ربها يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تملون.